Vamos Walaiha wa yafil aman, shaima wa inya ista'la كم حن سنة لذل المرء من حيث لم يدر أن السمن في الدسلين وشد السائس من جوع ومن شبعين فربا محمس بن من الضخمين وازدور عن دمع من عين قد اندلات من المحارم الزمح مية ندمي وخالف النفس والشيطان وانسهما وإنهما محض ونسى فانتهي ولا يعدد منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قون بلا عملين Lagak namsum tu binas lali Maula ya wa sallim daiman abad. Allah habib kan kainil kalki